لما تكون تعبان مهموكة وصل قضى أن النبي قال زي لقناة που أن عكان و calculated الذي يoba و قدمه أن جانب imperial انا يكون قديرة كثيرا في أعبيبحان التي يعقل أج Canton المالصدر للعشر أن تكون شعرت ahn conocد أن الى الفرق قدا قدمه ارجع واسك دوخ شالي وانت بتدعي دبر رحمتو اللي بتطلبه ليك هيلبي لي هيلبي ارجع واسك دوخ وانت بتدعي دبر رحمتو اللي بتطلبه لي هيلبي وف قد فانع اللي بقلبك احنا لنا من غيره قرب عليه وزيدوا ام له احكي وف قد فانع اللي بقلبك احنا لنا من غيره قرب ونجي ونادي